قد لفنا ثوب مدم بالدمع قد فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليها لبيك واغفر لي الذنوب لبيك ها إني اتو لبيك لبيك ها إني أصلحني من كل العيوب واغمر فأدي بالطيو أصلحني فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض عليك. قد جئت بابك مسلمة وبكافؤا د نادما قد جئت بابك مسلمة وبكافؤا د نادما إن كان يوما آثما فاليوم لبّ محرما إن كان يوما آثما فاليوم لبّ محرما أتراه يدخل جنة أمضيت, أمضيت عمري معرضا وملئت بالذنب الفضى أمضيت عمري معرضا وملئت بالذنب الفضى فاغفر إلهي ما مضى لا أرتجي إلا الرضا فالصفح والرضو لديك لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب مدم بالدمع قد فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إلهي